وَإِن كُنْتَ لَيَسْتَفِزُونكَ مِنَ الْأَعْقِلِ أَوْ قُلْ رِيدُكُمْ مِن ثم كنا او سرنا قبلكم وصولنا وانا قد أقيموا صلاة تنكنو كنسي إنا وصفرنا لي وفروا أمان فرجو إن نقوا أمان I'll be there. அκουவா திஅத் கில்